ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فصادوا ولا يجرمنكم شنال قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلك لغير الله به والمنقلقه والموقوده والملخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكن السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأجلام ذلكم فسط اليوم ييسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الطرسي مخمصة غير متجالف لإثم فإن الله رفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن نوجرهن اذا نوجرهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 واذكروا نعمة الله عليكم وميتاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصط ولا يجرمنكم سمال قوم على ألا تعدلوا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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم, وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم لكم جنات تجري من تحتها الانهار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 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قالوا إِنْ نَصَرًا أَخْرَمْنَا ميثاقهم فَنَسُوا حظا مما ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ والبغضاء بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يصنعون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 ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبلاء الله وحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المطير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا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 قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاتحين قال فانها محرمه عليهم اربعين سنتين يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبا بني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك لا قال انما يتقبل الله من المتقين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 فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من القاتلين فبعد الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النازلين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما, فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا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 ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في, في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم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 يريدون أن يخرجوا من النار وباهم بخالدين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان تالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكرم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاقذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تنبك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في عَذَابٌ عذاب عظيم سماعون للكذب أفكالون للسح فإن جاءوا تفحتم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحتم بينهم بالقسط إن الله يحب المطفطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك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 فلا تخسرن ما توخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أَنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بالسن والجروح قطاف فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مغيم مصدقا لما بين يديه من الثورات وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من الثورات وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاتحون وأنزلنا إليك الكتاب بالحص مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعته ومنها ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولا كل فيما آتكم فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تستبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 الذين أقسموا بالله جهد أعمالهم إنهم لمعكم حبيقت أعمالهم فأصبحوا خاطرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتم الله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 ذلك بي قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل, إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله، قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك منهم ما إليك من ربك طغيانا وكفرا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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم, ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن ما شدنا في عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمالكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمال فكفارته فكفّرته إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيلٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ قِصْوَتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ لَقَبَهُ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 فإن توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين كفروا وعملوا الصالحات جناؤ فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين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 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به عدل منكم حجيا بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين او كفاره طعام أو عجل ذلك صياما ليزوق وبال امره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 وإن تَسْأَلُوا عنها حين ينزل الْقُرْآنُ تبذلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم أَصْبَحُوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وخيلة ولا حال ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون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 فيقسمان لله إن لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحصا إثما فآخران يقوما لمقامهما فآخران يقوما لمقامهما من الذين اسْتَحَقَّ عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إِنَّا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا يَكْتُبُ يأتوا عَلَى على وجهها أو أو يخافون أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي قوم الفاتقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت تعلم الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والثوراة والإنجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرع الأكمه والأبرط بإذني وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بلي إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا, فقال الذين كفروا منهم إن هذا إِلَّا سحر مبين